دلت هذه الآية الكريمة على أمرين الأول منهما أن الكفار يوم القيامة يتمنون الرد إلى الدنيا لأن لو في قوله هنا لو أن لنا للتمني والكرة هنا الرجعة إلى الدنيا والثاني منهما أنهم زعموا أنهم إن ردوا إلى الدنيا كانوا من المؤمنين المصدقين للرسل فيما جاءت به وهذان الأمران قد قدمنا الآيات الموضحة لكل واحد منهما أما تمنيهم الرجوع إلى الدنيا فقد أوضحناه بالآيات القرآنية في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل وأما زعمهم أنهم ان ردوا إلى الدنيا آمنوا فقد بينا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام على هذه الآية المذكورة وفي الانعام في الكلام على قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين الآيات قد قدمنا الكلام عليها في سورة الحج وفي غيرها وتكلمنا على قوله تعالى وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وبينا الآيات الموضحة لذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجري إلا على الله الآية وقوله تعالى قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرض لون قد قدمنا أيضا الكلام عليه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى عن قوم نوح وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا وقوله تعالى وما انا بطارد المؤمنين قدمنا ما يدل عليه من القران في سوره هود في الكلام على قوله تعالى عن نوح وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طرتهم الآية وأوضحناه بالآيات القرآنية في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه. إلى قوله فتطردهم فتكون من الظالمين. وفي سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي. يريدون وجهه قوله تعالى قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين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 جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وقوله هنا فافتح بيني وبينهم فتحا أيحكم بيني وبينهم حكما وهذا الحكم الذي سأل ربه إياه هو إهلاك الكفار وإن جاءه هو ومن آمن معه كما أوضحه تعالى في آيات أخر كقوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وقوله تعالى قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلى غير ذلك من الآيات وقوله هنا عن نوح ونجني ومن معي من المؤمنين قد بين في آيات كثيرة أنه أجاب دعاءه هذا كقوله هنا فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحول وقوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة الآية وقوله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم والآيات بمثل ذلك كثيرة وقوله هنا ثم أغرقنا بعد الباقين جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وقوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إلى غير ذلك من الآيات والمشحون المملوء ومنه قول عبيد بن الأبرص شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراطي والفلك يطلق على الواحد والجمع فإن أطلق على الواحد جاز تذكيره كقوله هنا في الفلك المشحول وإن جمع أنث والمراد بالفلك هنا السفينة. كما صرح تعالى بذلك في قوله فأنجيناه وأصحاب السفينة الآية بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية مطافنا آملا أن يجمعنا بكم لقاء آخر قريب بإذن الله وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته